نبدا درسنا نعم فصل النيه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد قال المصنف رحمه الله فصل ثم لابد له من النيه في ثمن تعلم العلم اذ النيه هي الاصل في جميع الافعال بقوله عليه الصلاه والسلام انم الاعمال بالنيات هذين صحيحا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عمل يتصور بصوره عمل كم من عمل يتصور بصوره عمل الدنيا ثم يصير بحسن نيه من اعمال الاخره وكم من عمل يتصور بصوره عمل الاخره ثم يصير من اعمال الدنيا بسوء النيه ينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والداره الاخره وازاله الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال واحياء الدين وابقاء الاسلام فان ابقاء الاسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل وانشدنا الشيخ الامام الاجل الاستاذ برهان الدين صاحب الهدايه لبعض من شعره فساد كبير عالم متهتك واكبر منه جاهل متسلك هما فتنه للعالمين عظيمه لمن بهما في دينه يتمسكوا وينوي به الشكر على نعمه العقل وصحه البدن ولا ينوي به اقبال الناس علي ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامه عند ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامه عند السلطان وغيره وقال محمد بن الحسن رحمه الله عليهما لو كان الناس كلهم عبيدي وتبرأ كلهم عبيدي انا لتبرأت لا غير وكذا بيد هي لا النسخه التي عندي لا اعتقدهم وتبرات من ولائهم لو كان موجود عدد اعتقدهم ولهذا عندي نسخه طرق محرس وعلى نسخه مصححه لو كان الناس كلهم عبيدي لاعتقدهم وتبرات من ولائهم وذلك لان من وجد لذة العلم والعمل به قل ما يرهب فيما عند الناس انشد الامام الشيخ الامام الاجل الاستاذ قوام الدين حماد بن ابراهيم بن اسماعيل الصفار الانصاري املاء لابن حنيفه رحمه الله عليه من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشادي فيا خفيا فيا الخسر فيا الخسران طالبيه فيا الخسران طالبيه لنيل لنيل فضل من العباد اللهم الا اذا طلب اذا كان الشعر العربي فقط صعب سيتعبنا سيجتماعك الشعر بالغره الفارسيه في النسخه في الكتاب هو مكتب شوقي استقرائت نعم اللهم الا اذا طلب الجاهه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق واعزاز الدين لا لنفسه وهواه فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر وينبغي لطالب العلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم من اللضاء وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر وبعد إذن هذا المجلس الثالث من التعليق على كتاب تعليم المتعلم طريقة تعلم لبرهان الدين وبرهان الإسلام الزنوجي رحمه الله تعالى وصلنا إلى الفصل الثاني وفصول الكتاب ثلاثة عشر فصلا هذا هو الثاني منها بعد المقدمة قال فصل في النية في حال التعلم ثم قال ثم لا بد له من النية أي طالب العلم في زمان تعلم العلم إذن مر معنا في الدرس الماضي فضل علم وما هي العلم هنا يتكلم على النية وهي دائما أول ما يركز عليه قال ثم لا بد له من النية في زمان تعلّ من علم إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النية هي إرادة القلب النية هي إرادة القلب والنية تبحث في امري تبحث في كتب الزهد والرقائق والغرض من ذلك التنبيه على النيه التي تقابل الرياء وتبحث في كتب الفقه والكلام هنا على النيه التي يفرق بها بين العاده والعباده وبين العباده والعباد واضح الامر فدي كل مقام مقال اي النيتين هنا نية او الاساسي نية نية الاولى, نية الأولى هنا وهي المقصود بها الاخلاص والاخلاص ما هو هو تصفيه القلب من اراده سواه الاخلاص لله صفي القلب من اراده سواه فافهمي يا فاطمه هي ذكي فالاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله سبحانه وهذا مبثور في كلام المتقدمين كأب القاسم القشيري وغيره واضح إذن الإخلاص تنقية للعمل من كل من سوى الله إما تسميع أو رياء أو دنيا أو مرأة أو غير ذلك واضح طيب هذه النية ينبع عليها في الأول لأن النية مطية إن أصلحت أو صلت وإن فسدت أهلكت وانقطع الطالب دون الوصول إلى مبتغا لأن العبد في سيره إلى الله تأتيه عوائق وتحتف به علائق العوائق أمور خارجية والعلائق أمور داخلية تعلق بنفسه فينبغي لك حتى تصل أن تتخلص من عوائق الطريق ومن العلائق التي في قلبك ومن علائق العبد التي تعوقه في سيره عدم الاخلاص لان طريق العلم طويل ومعلوم ان اذا طال العمل مضى ان النيه تكون فيه مظله الاختلاط والتقلب وتقلب النيات امر قدري شاءه الله جل وعلا ولهذا ماذا قال سفيان قال ما جهدت شيئا شد علي من نيتي فانها تتقلب علي لماذا لان النيه وين هي القلب والقلب ما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويز القلب سمي قلب لتقلبه والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فالقلب من سماه انه يتقلب بما ان النيه داخل هذا القلب فهي تتقلب ومن ظن انه يصل الى الاخلاص ويبقى متوحد ان النيه يستلزم مجاهده عظيمه واضح وهي كالذنوب امر حتمي كتبه الله جل وعلا على الخلق وليس الخطا ان تذنب لكن انك لا ترجع هذا هو المصيبه واضح الامر اذا النيه لا بد من اصلاح وطالب العلم من اكثر من يحتاج الى النظر في قلبه والتفتيش في الادواء التي تحتف بفؤاده لماذا احنا مر معنا في الدرس الماضي فضل العلم وان صاحب العلم يدين له الكبار قبل الصغار ويعترف الناس بفضله ويقدموه وان كان مؤخرا ويعظموه وان لم يكن في نسبه اهلا لذلك اذا العلم فيه نظر ان تنظر حولك كل من حافظ فائده اصبح مقدم وعظ الناس هكذا من يناديك يا شيخ بل حتى ربما بعضهم يكتب لك علان واضح وفضيله الشيخ والمتفنن والمحقق وهذه كلها كلمات تطلق احيانا انت تقول منين هذا الكلام يا ريت فانت تحتاج ماذا تحتاج جهادا اعظم مما تتصور ولهذا لا ترى ان العلماء يتبعوا بعضهم بعضا في التنبيه على النيه في اول الطلب هكذا من باب ان جرت سنه العلماء على ذلك لا لان هذا امر هي جرت به سنه العلماء لكنه مطابق للواقع تماما واضح إذن النية فيصل ما بين الذي سيصل والذي سينقطع وكم من إنساني فكرنا قصة القصير في درس المعرض <تصفيق> وكم من إنساني كان يشان إليه بالبناء وانقطع وارب ليش لأن لو فتشت عنه, عنه تجد أن هذا رجلا لم يكن صادقا من العجيب ما تقرأ في ترجمه القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى ان بعضهم من علماء الاندلس رااه في البناء فقال له بما انتفعت عند ربك قال نفعني الله بكل كتبي الا التلقين فاني ما الفته لله بل الفته مجاراة لاحد علماء الشافعيه في وقتي قال وباي كتاب انتفعت قال لي كتاب المعقول في كتاب شرح والتعليق على المدونه واضح اول معونه الفقه الامام مالك الفقه الفقه ولاما المدني وهذه طبعا منه يذكر من باب الملح ليس باب عقد العين لكن ارايتم قال منتبه طيب اشهر كتب القاضي عبد الوهاب المعقول واضح لكن مع هذا العلماء يقول اذا اشتهر كتاب لعالم هذا مضنه الاخلاص لكن هذا اغلب قيد الاغلب واضح وهذا منهل يستانس به في التدريس وان الله اعلم بحقيقته سندا وحقيقه لكن لا تستغرب الشقيتي رحمه الله وتعالى نظم نظما وهو صغير في علم الانساب الشقيتي بالغ الذكي وكان شابا يافعا ذكيا ونظم نظما في الانساب ونظم براق الشيخ لكن وين هذا النووي؟ هل هو مقبوض؟ تدروا الى اين ذهب؟ الى حفره في التراب. قال الشيخ وقد دفنته في التراب لاني ألفته مجاراتا لاقراني. قال الشيخ عطيه سالم التلميذ في مقدمه الاضواء قال ويا ليت الشيخ اتركه فان طارقطيني قال طلبنا العلم ني غير الله فابى ان يكون الا وايهما اسد كلام الشقيطي ام فعل الشقيطي كان عطيه سالم انا شقول كلام عطيه سالم لا عطيه سالم هي تصلح يا اخي هي تصلح لو ان انسان حكم على نفسه ان نظم الف طيب الفته رياء طيب هل يمكنك تصحيحتك بعد يمكن ليس بقولا في مجلس هذا عمل موجود ان ضاع الاجر في تاليفه ابتداءا لا يضيعك اثره بعد الله تعالى قال ان نحن نبطن ما قدموا نعم نحي الموت ونكتب ما قدموا واثارهم اليس هذا من الاثار التي ودنا لو بقيت يرتفع بها قدر الشيخ عند الله لكن الشيخ انخرفت اخلاصه فيما نحسب تاول هذا عند الدرقطني لفظ ابي المبارك وغيره وجاءت عن الدرقطني مشتهره عند ولا قالها ابن الدرقطني وقالها غيره وهي عباره مشهوره عن السلف لكن نسبت الدرقطن واضح وابن المبارك ايضا رايت نسبت هذين الراين حتى مجاهد في عباره مقاربه ولعلها ياتي معه في بالنسبه لهم فقد شيء طوري او حتى ربما لا تسوى لكن لا شك انها قيلت عن درا قط يقينه وعلق عليها الذهبي في السياق طيب والذهبي علق على على هذا بان العلم ينشئ به الانسان في الاول والعلم كما قيل ثلاثه اشباع الشبر الاول في شيء من العرف الثاني يصبح الانسان يرى دخله واذا اتى الى الثالث علم قد علم ان الانسان قد رجله كما قال الشافعي وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي ولهذا كل شيخ بكر رحمه الله تعالى في الحليه ايش يقول فلا تكن ابا شبر من هو ابو شبر العشب ما صور من العلم الا العشب واحد الشبر له وما كملش مازال فيه الانمله وإذا به طار كبرا والناس ينفخون أن الناس تنفخ سنة كونية أنك تصدق النفخ بلية عصرية واضح لما محمد رحيم الله تعالى قال أنا أعلم من نفسي ما لا يعلم الناس مني واضح أنت أدر بنفسك كيش تقبل الناس يثنون علف بما لست أنت به أهلا العجيب امره يصدق وي... كما يقال يكذب كذبه ثم يصدقه هو الاول دفنوا عظم كلب ودعوا الناس لزيارته فلما اراد احدهما ان ينفصل عن صديقه قال عندك امانه القدر والمقام تحفظ لي الفلوس نتاعي حتى نجي فلما رجع قدم له مال قليل وهو يعرف القبر بده يجيب فلوس قال له هذا الشيء صورت في الفترة هذه كله؟ قال له حق سيدي بلوذان الكلب المجفوض صاحبة قال له قال لي يعني, يعني, يعني هذا كلب دفنينا مع بعضنا وسمناه بلوذان فالناس يكلوا الكلب ويصدقها فكذلك هذا الأمر أنت أدر بنفسك وأنا أدر بنفسي بعد الله جل وعلا وأنت وأنت كل واحد فينا الدعوة. فلا تقبل أن يعظمك الناس في مقام عبادة وأنت لا تقوم الفشر ولا تكذب على نفسك ولا تقبل أن يذكر القائمون لله ليلا وأنت منهم وأنت والله لا استمينهم ولا تقبل أن يثني الناس عليك بأنك حفيظ الدنيا وأنت لا استمين لا تكذب على نفسك لأنك إن وضعت في قبرك والله لن يجاملك ملك الموت قبل ذلك ولا المنكر والنكير إذا نزلوا في قبرك ولا الله يوم القيامة قال جل وعلا يوم تبل السراء لا يبقى لك سر الا ويفضح ولهذا اذا سترت على نفسك في الدنيا سترك الله جل وعلا في الدنيا قبل الاخره اما تكذب على نفسك لا تكذب ولا تترك الناس يكذبون عليك فان النفس البشريه مشبوله على تعظيم الخلق والناس يحبون من احسن اليهم ولا تلوم احيانا العامي او طالب الطلبه علمي يعني فيه شيء متعصب لاستاذي هذه طبيعه البشر ان تجد في نفسك انك استاذك لا بد ان يكون المقدم في كل شيء لكن لا تبالغ انت طالب علم ذكي وتحب شيخك اذا من احب رجلا في الله لم يغلو فيه افتنا نسمع هذا الكلام ونصدق ان يقال فيه وتستحي ان تستوقف المتكلم واذا به هلك لسانه ولا باس ان انسان اثنى عليك بكلمه تسكت لا يجرح ليس للناس فرق لكن يكون الكلام متسق اما ان تستمع عبارات التي انت لست منها وانت بعيد كيف تشرح كلام علامه وانت تعرف نفسك انت اقل من طالب علم لكن العلماء الكبار الذين هم فعلا علامه لا يسمحون بالعباره والجويلي يسمح بالعباره واضح الامر هذا اس الباب ان النيه عام دارها على هذا يا اخوه ولهذا هذا الفصل الاول سنحتاجه ان شاء الله تعالى في كل مساء نذكره انت تكلمنا على انتقاء الصاحب فلا تنس النيه وان تكلمنا على انتقاء الاستاذ فلا تنس النيه والكتب وطريقه التعلم وطريقه الدعوه كل هذا لا تنسى هذا الفصل فانه في جدا النيه النيه هي المطيه اما ان توصل الى المراد او تنقطع بك دون ذلك وانا اقول لكم من قبل ان يثني الناس عليه بما ليس فيه ثم يوما من الايام بما ليس فيه اشار الى هذا بالحزم رحمه الله تعالى في كتابي في الاخلاق اذا قبلت ان تمدح بما ليس فيك ستدور الايام وستذم بما ليس فيك وعلى قدر النشوه التي شعرت بها بغير حق كان لك في ذلك المدح ستحس بمراره الذم اذا كان عن ظلم وبما ليس فيك وكم من بلديه تاتي الانسان وهي في الحقيقه بذنب قد اصبله من قبل فاللهم ان كان جزاء في الدنيا قبل الاخره ففلنا في الدنيا الامر هين اما في الاخره فلا جرم ولا دين انما هي الحسنات والسيئات وابن الجوزي رحمه الله تعالى ربما هو عوض في مجلس فتابع على يديه الاف مؤلف من الناس سبحان الله حتى قال من قال من طلابه كانت المجالسه ان الجوزي اقل نفعا من مجالس الدرج في مجالس هي قليل الكلام في مجلسته في مجالس هي عظيم الدافع هذا راجع للامور ليس هذا محل بحث لكن ابن الجوزي في صيد الخاطر له كلام قد نقله ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ولم ينسبه لابن الجوزي وهذا اما انه لم ينسبه له او انه قيل عن ابن الجوزي وعن غيره وهو ان ابن الجوزي قال وربما تكلف في صيد الخاطر قال وربما قد تكلمت في مجلسه فرأيت الباكي والمتأثر ورأيت التائب والراجع الى الله قال فاعود الى بيتي فاقول اللهم انت ترى هذا الخلق الذين تاثروا بهذا الكلام بمعنى كلامي قال فان كنت قد كتبت علي العذاب يوم القيامه فلا تعذبني امام هؤلاء حتى لا يقال فلان الذي كان يدل عليه في الدنيا عذبه في الاخره فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القتال المنافقين وقال حتى لا يقول الناس ان محمدا يعذب اصحابه قال وفضلك اعظم وجلدك اجزل انتهى بيه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتال المنافقين ليش؟ في لا يقال اليه مسبه أن يقتل المرء وأصحابه وإن كانوا ليسوا بأصحابه في الحقيقة وهكذا الله جل وعلا الذي كان يدل عليه في الدنيا ابن الجوزي قال اللهم إن عذبتني لتعذبني أمامه وإلا فعفوك أعظم واضح يا إخوة ولهذا نعين أنفسنا وبعضنا البعض على الإخلاص ولا يعني هذا أن لا تمتح شخصا بإطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه هي عادة المشرى المدح والكلام له تفسيره وقد مدح النبي سمع أبو بكر أبو بكر أمامه وعاب على الآخر الذي مدح قال قصمت ظهر أخيك وهل لا قلت نحسبه وجمع بينهم لا يخف عليكم بأن المدح يختلف بحسب المقام ففي بعض المقامات تحتاج المدح ولا أدري هل نبهنا على هذا في وصية الصغراء أو في بعض المجالس ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في منظرة العقيدة الوسطية قال وقد قلت كلاما احتجت إليه فقلت هكذا قال قال وقد قلت كلاما احتجت إليه يعني لو للحاجة ما ذكره قال فقلت له ومن منكم قام بالإسلام في وقت ما دونه ومن قام بنصرة الدين في وقت ما دونه سكتوا إذن هذا فضل عظيم يذكره الشيخ الإسلام لكن قال احتجت إليه ليش لأن الآن رجل في محاكمة وإذا وجدت من ينس فضلك لا بأس أن تذكره صدق ماذا قال عثمان لما دخل عليه الخطاب من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسره وله الجنه قال انت قال ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز من يشتري بئر رومه وله الجنه قال انت فقال كلاما احتاج اليك وهم في ذلك يتاسون جميعا بيوسف عليه السلام ماذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه اقرأ كلام ابن مفلح المقدسي في الأدابة الشرعية تجد الأجاب حوله متى يجوز المدح ومتى لا يجوز ومتى يجوز ترك العمل خوفا من الرياء ومتى لا يجوز لأنه فيه أثار عن السعف وفي كلمة للفضيل المدح ترك العمل لجناس الرياء الجمع بينهما ليس هذا موضعه موضعه في موطن الأخ إن شاء الله بتاعها واضح يا إخوة إذن النية ينبغي التنبه لها فإن أمرها عظيم ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما عملوا بالنيات والذي في البخاري إنما العملوا بالنية هكذا رفضه وهذا العمل أصلا من أصولي الحديث التي عليها مدار الإسلام قال قال كم من عمل متصور يتصور بصوره عمل الدنيا ثم يصير بحسن النيه من اعمال الاخره والعكس كذلك وهذا مصداق قول ابن المبارك رحمه الله تعالى كم من عمل عظيم احقرته الدنيا وكم من عمل حقير عظمته النيه فكم من عاده انقلبت الى عباده وكم من عباده انقلبت الى عاده والمدارويه النيات الصوره واحده مره معنى في الاسباب والاعمال المضاعفه هذه رساله ابن سعدي من اعظم ما يكون وهي فتوى من فتاويه رحمه الله تعالى جاء بها بالعجب من ما ركز عليه ابن سعدي ان العمل انما يضاعف بماذا بما يقوم في القلب من طاعه من صدق واخلاص وهذا يقول من القيم وتفاضل الاعمال ليس بصوره الاعمال بل بحقائق الايمان ولهذا من القواعد الشرعيه المطردة ان العمل يتضاعف بقدر ما يقوم بقلب صاحبه حين العمل فليس الذي يعمل مقبلا على الله كالذي يعمل وهو مجبر وهو مجبر كلام الحسن مره معنا اولئك عبدوا الله والاخره في قلوبهم وانتم عبدتم الله والذي في قلوبكم ماذا الدنيا فرق كبير جدا فرق كبير انتبه لنفسك بعد الدرس اذا عملت طاعه تختلف عن الطاعه التي تعملها من الغد صح ولا لا بعد خطبه الجمعه بعد صلاه التراويح تجد نفسك عندك ميل للدعاء في رمضان اقبال على القران غير هذا ما هو من جمله ما فيه بفضل شرف الزمان والمكان غير ذلك فيه ما يقوم بقلب الانسان وهنا تفهم ما يشكي الا الناس فلان دعا بدعوة تقبلت منه وأنا دعوت بدعوة لم تتقبل مني أنت دعوت يوم بدعوة تقبلت منك ورأيت أثارها العظيمة ودعوت يوم ولم ترى شيئا بخلاف ما يدخل يوم القيامة وغير ذلك نبه ابن القيم في أول جواب الكافي قال هذا عائد إلى أمور كل شيء له شروط وموانع هذه سنة في شرع الله شروط وموانع قد تتخلى في الشروط ولا لا قد تأتي موانع ولا لا فإذا خلى كل هذا ثبتت شروط وزالت موانع جاء الفرج من عند الله سبحانه قال ابن قيم بهذا ترى أن هذا دعا بدعوة قال نفسنا دعوت بسم الله العالم غيره ما دعا دعا بها وما حقق له شيء قال لأن المقام وما يقوم بقلب العبد حين العام يختلف وهذا يا الإخوة نحن ذكرنا في الدرس الأول أن الدين إيمان وإسلام وإسلام احسن، احسنت ذكرنا ان للايمان فقهه وهو مسائل الاعتقاد ينبغي احكامها فهي التي تبلغك القدر العظيم عند الله وكل شيخنا الشيخ صالح بالاستفاده صالح العاصمي اقول شيخنا المستفدنا منه جزاك الله خير تقول في تعليق على الطحاويه يقول فمن لم يكن صاحب عقيده سلفيه الفليس براسخ في العلم وكتوره علوم تشوف. الراسخ في العلم الحقيقي الذي كعبه انغرس في ارض العلم هو الذي تمكن من عقيده اهل السنه التي يزهد فيها الناس الان يقول لك درسنا ثلاثه الاصول مره ومرتين تدرسها الى ان تموت وليس على ذلك بذلك الكتاب الكبير وكتاب التوحيد اذا انهيته تحس حس بجهل في الباب الاول فينبغي لك ان تعود اليه وهكذا ترتقي في سلم العقائد فلا بد للايمان من فقه ولا بد للاسلام من فقه وهو الدارج على اسئلة الناس على فقه ولا بد الاحسان ومسائل القلوب من فقه وهذا الذي اودكم ان تحسنوه شيخ السهب من تيميه يكتب في فقه الاعقائد اغلب كتبه ويكتب في فقه العبادات بعض كتبه ويكتب في فقه القلوب الشيء الكثير من كتبه كقاعده في المحبه تحفة العراقية ورسالة في العبودية والاستقامة كامل مجلد كامل الاستقامة في الرد على تعبدات الصوفية ومخرقتهم وجاء بما يسمى ببعضهم سماه التصرف السلفي لكن هذه العبارة انا لا احبوها تقول بالاستقامة السلفية واضح الامر اذا الشيخ الاسلام رايت كتابه ابن القيم اشهر من ان يذكره واضح يا أخو؟ الألباني في تحقيقاتي رحمه الله تجد كلها العقيدة الطحوية وارواء الغليل وتجد كثير من الكتب كتب يا ابن عز السلام كثير كتب في الرقاحات تعلق على كتاب مشكلة الفقر القرضاء. واضح الأمر؟ فتجد أن الشيخ ينوع بهذا لماذا؟ من نصح الأمة من نصح الأمة فتجد أن الشيخ ينوع وفق السيره وهو كتاب في الرقائق والدقيق على قاعده فيق السيره للغزالي المعاصر فالطالب النبيه الذي يريد الخير بنفسه لابد ان يتمكن من كل هذه الامور واضح احسنوا هذه الابواب فانها تفيدك انا اذا تكلمت ونصحتكم انما انا اعرض في الاساس نفسي واذا تكلمت وانت تعذ نفسك يصل كلامك ان شاء الله تعالى اخلص الله جل وعلا جربتم هذا ام لا من جرب هذا يحي ما اقول تكلم وانت تعذ نفسك اذا تكلمت وانت تعذ نفسك هل في واحد اشفق على نفسك من نفسك لا اللهم انسان خادم اما العاقل لا يشفق احد على نفسه منه اللهم النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين او روحه اما انت كن حريصا على نفسك وعي نفسك اما الذي الكلام الذي يقوله هو في نفسه لا يؤثر فيه اتظنه يبلغ كلامه ابدا من غصا داوا بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء اذا كان باليغص اشتايم فعل بيت لا يصح وهذا عائشه رضي الله عنها قالت الكلام اذا خرج من القلب نعرقل من نحوه وقال غيرها ان موعظه العالم الذي لا يعمل بعلمه تزل الا الذلوب تظلم تعتزل تصل وتمشي ظاهرها وصلت لكن مع الايام لا يوقع شيء فهمتم هذا يا اخوه طيب ثم ذكر ان ينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الاخره وازاله الجهل وغير ذلك من الامور وبقاء الاسلام بالعلم وا احياء الدين وغيرها طيب كل هذه الامور التي ذكرها هنا مردها الى اربعه امور وفي المسائل القراءه سنذكر كلامه ان شاء الله تعالى لان انا اريدكم ان تفهموا من الكتاب المره اولا فكروا مزيد الكتاب حتى انك اذا قراته مره اخرى قادر على اقراء الكتاب تعقد مجلسا كن قادرا على اقراءه هذا يكون بفهم الكتاب ثم اذا فهمنا الكتاب لا بد ان نخرج بضوابط هذه الضوابط كنا قادرين على تقريرها خارج الكتاب لكن بما اننا مبرئين للكتاب التعليق على من ذكرت لي انك يعني لا تشرح لا تقول كلاما بمعزل عن الكتاب والا قل الكلام واترك الكتاب فهمت كلامي يعني البعض الناس اذا شرح ياخذ الكلام المصنف يقراه ثم يعلق جانبا من كلام اخر كلامه حق لكن اذا كنت ستقول هذا الحق البعيد عن الكتاب اترك الكتاب وعقد مجلسا عاما اما انك تضع اسم الكتاب وانت لم تؤدي الكتاب حقه ولا المؤلفه لم تردي المؤلف الجميل فهمتم اذا من باب رد الجميل هذا ومن البطيء فيما قراته في ترجمه القاضي عبد الوهاب البغدادي انه شرح بعض مختصرات ابن ابي زيد فلما ذهب احد ابنائه وجاء القيروان اكرم اولاد ابن ابي زيد ابن القاضي فرد القاضي لهم الجميل وشرح الرساله سبيعه الف درهم ذهب اول نسخه منها واضح شوف اللطائف يعني هؤلاء ادى معروفا فجزاه وما قبل كل انه ما قبل القطيره بسرعه رحمه الله وضع هذا رد الجميل بالكتاب الاخر نحن استفدنا على الاقل لكن هكذا صانع العلل انك اذا اردت ان تجدي معروفا لعالم اشرح كتابه على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا وبرا بالشيخ لا باس بشرح عباره الشيخ كما هي واذا اخطا ثم استدرك عليه بادب محترم واضح اذا ان شاء الله سنذكر الكلام لكن انا اذكر لكم هذه الضوابط ثم سنرجع اليها وهي ان نيه العلم ترجع الى اربعه امور مرت معنا في تعظيم العلم لو تذكر تذكر ولا <تصفيق> طيب اذا اولا العلم يراد لرفع الجهل عن النفس ثانيا رفع الجهل عن نفسك ثانيا رفع الجهل عن الغير كما قال امام احمد رحمه الله تعالى الثالث العمل بذلك العلم لا تقرا علما ولا حتى العمل به فانا لما احمد رحمه الله تعالى احتجم مره واعطى الحاج مدينه ناره فلما سئل عن ذلك قال قرأت الحادثة في ذلك فأردت أن أعمل به ولو مرضى وابن الجوزي رحمه الله تعالى طليب من منه أن يخطب خطبة في حكم اعتاق في فضل عتق فالأسبوع الذي بعده ما فعل والذي بعده ما فعل والذي بعده هو بعد فلما سئل عن تأخر خطبته قال في الأسبوع الأول اشتريته عبدا في الثاني أعتقته وفي الثالث خطبته قال فما أحببت أن أتكلم في باب من أبواب العلم وليس لي فيه أي أحد لما عمل تكلم لهذا وانظر نفسك إذا تكلمت في باب أنت تعمل به كيف يكون وعفك يعني تتكلم مليان أنت عارف إيش تقول تصور رسالة أن يتكلم في درس في فضل طلب العلم وهو لم يحفظ مثلا طيلة حياته مرة يمشي بعيد وأعمل درس على أمر آخر أحسن لك لكن لو تكلم في درس في صلة الأرحام وهو رجل وصال للأرحام يقنع ولا لا يقنع فاقد الشيء لا يعطيه واللي عنده الشيء يعطيه وهكذا العلم لكن لا بأس أنك تحفز نفسك على باب ليس لك فيه نصيب لكن كن صادقا في تبليغه لكن اعظم شيء اذا كنت في باب تحسن انت مثلا لك نشاط علمي دعوي معين تعمل درس لاخوه في النهوض بالدعوه كيف تحضر تعمل درس في الدعوه انت ليس لك درس واحد بعض الناس يعمل محاضره في شهر واحد ويحس بانها داعي الى الله كبير جدا مجلس لو طال اكثر من نصف ساعه يحس بملل ويقول تعمل شيء اخر واترك العلم لاهله يقول الشيخ صراحة الشيخ قال ومرة كلمت العلامة اللغوي محمود شاكر أخو أحمد شاكر أبو فهر السلفي رحمه الله وقد مات في نصف التسعين قال فقلت له إني أريد كتابا في اللغة غير الإعراب اللغة تمكن من لغة العرب وفهم أصول الكلام فقال له محمود شاكر رحمه الله وهو مشدد اللغه في عصره حتى انه باب الفوائد اول شخص طبق قواعد المحدثين في النقد الادبي هو محمود شاكر كتب كتابه المتنبي فعرض لي شعر المتنبي لكن لم ياخذ الاقوال مجرده من كتب الاغاني وغيرها من الكتب لا بل اخذ عن الروايه قواعد الروايه فكان يعدل ويجرح رجال الادب الذين يقلون وهذا اول رجل طبق قواعد المحدثين على اللغه لان السلفي هو متمكن من العلم وهو يحب الادب وصاحب ادب واضح فطبق القواعد فاصبحت سنه عنده السلفيين اللي يكتبوا في اللغه فقال له الشيخ محمود شاکر رحمه الله تعالى قال عليك بكتاب لسان العرب لابن منظور فمعني لسان العرب في 20 مجلد في عشرين مجلد، حلّت كتابة لسان عرّب، كيف هو في الداخل؟ مقسم ماذا تقرأ تظهر؟ عشرين مجلد، مقسم، وكتبها صغيرة، متعب، ممتعب جداً نلحوم عليه بالشاملة، بالبحث، ومتعب، يجب أن يدور وبالشاملة، خرج الكلمة في أكثر من موهن، خليه يقرأ في الكتاب فقال الشيخ كلها، يا شيخ الكتاب في عشرين مجلد، حمود شاكر قال للشيخ صلاحي قال لها طيب إذا أنا أنصحك أن تكون إما حدادا أو نجارا أو قال لها وروح أدرس خصلة أخرى وترك العلم مش في الجواب فقال لها يا شيخ قال لها أترك العلم أنت تحب العلم ولا لا قال لها أحب العلم قال لها إذا لسان العرب قال لها أتدري لسان العرب هذا قرأناه على شيخنا مرتين وبدأنا الثالثة ولم يتمه شوفنا نحن الان كتاب مثلا ما زلنا في الدرس الثالث في الفصل الثالث 20 مجلد قراه مرتين وبدا الثالث قال واظن ان الشيخ اول مرسي في رحمه الله تعالى من علماء اللغه منتقد واضح ابكي على نفسك احسن فقال الشيخ صالح شيخ قلت انتفعت بتلك الوصيه نفع عظيم ولهذا يقول الشيخ صالح الشيخ وان كان ليس هذا محله ولكن الحديث كما يقال ذو الشجوع قال حرست في بداية الطلب على صحبة الكبار قال فانتفعت أيم انتفاع وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى معنا صحبة الكبار تجعلك تشوف أنت الدروج إذا واحد عامل دروج صغير توصل مش ما توصلش لكن يبنش الخطوة المعال الكبار تقفز لأن رجل عاش ثمانين سنة منهم سبعين سنة علم او او 60 سنه علم ياتي ويختصر لك في مجلس قال الشيخ فانتفعت بصحبه ابن باز وابن عثيمين والالباني وفهد الحمي وصالح الفوزي على الاقل لكن الشيخ عبد الله بن جبريل وغيره بكر ابو زيد احسنت لا مخلطت علي مخلطت علي هو صالح الشيخ لم يدرك هو. لم يدرك هو. لا يدرك جده لا يدركوا لا واش كدركم 10 سنين او كذا لأن الجلد مات سنة تسعة وستين سنة تسعة وستين والشيخ وليد سنة ستين صراحة نشاه أضو ثمانية وخمسين فهم لم يدرك كبير شيء والشيخ لم ينشى في طلب العلم صراحة الشيخ عنده مهندس مهندس في شيء من الاختصاصات ثم انتقل إلى العلم وهذه بشرة لبعض الناس ييأس أنا أقول لك بعض الإخواننا ممن هم أصحاب دراسة أكاديمية ليست شرعية هم أحكم للعلم من من درس في الدراسه الشرعيه والله وجزاكم الله خير لكن والله درسنا اساسله والله لا تكاد تمر عليه جمله الا ويلحق ولا يكاد يحكم بابا من ابوابه دكتور في الشريعه حتى من لطائف الكرم مره شيخنا الشيخ الشيخ صالح الغويلي كنت معه في المجلس فقلت له يا شيخ اتدري ان الشيخ سعد الحصي قال الدال هذه قد دام دكتور إما تكون دكتور أو تكون دجال الشيخ صعد الحصي فقال لي شيخنا الشيخ طارق قال لي وانا أقول لك أكثر من هذا قال لي وتدري هكذا آداء الأستاذ الدكتور قال لي هذيك إما أستاذ دكتور أو أكبر دجال <تصفيق> قلت له وما أكثر الدجاجل والله المستعب طيب إذن هذه الهمة في الطلب وأن صحبة الكبار توصل إلى العابة إلى الطريق وهذا لا يزهد فيه ذاك العالم الذي إذا قرأت عليه ما تفهم شيء والله حدثنا الشيخ أو أخبرنا الشيخ بدل سدده الله قل مرة أخبرت بشيخي من طلاب محمد بن إبراهيم وأنا أذكر لكم هذه القصص يا إخوة هي قصص معاصرة إلى أمثلة معاصرة كما تفيدنا في تطبيق ما نقرأ لأنه آفتنا نقول هذا مظل هؤلاء ناس موجودون من الآن والإنسان يقتدي بالأقرب أكثر أسهل من عليه من المتقدم تقول لي لما محمد كان يصلي في اليوم ألف ركعة تسمحه وتقول الله وقبر نقول لك الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى ختم القرآن في ركعة أو في ليلة عفواً تاثر فيك ولا لا تاثر <تصفيق> ثابت ثقيل ان نجربها مره وانتهى ما عاد لي حسنا لا يفقه القراء في هي محمد ذكر عنه شيخ طلابه مؤخرا ذكر ف اخبرت بواحد من طلاب الشيخ محمد بن ابراهيم سريه ما زال حيا قال فذهبت اليه واقلي قرأ علي قال فجلست إليه وقرأت عليه كشف الشبهات قال فقرأت وقرأت وقرأت وقرأت, وقرأت ولم يعلق بحرف قال فساء ظني ثم غلبته ثم ساء ظني ثم غلبته ثم ساء ظني يقول هذا راجل كبير من طلاب محمد بن إبراهيم الظاهر أنه كان أحضر معاه مجلس مجلسين وانتهى ولا كلمه هيك تقرا يدخلك شك انت تقرا والشيخ ساكت قال فلما قاربت على انهاء الكتاب عاد من اوله الى اخره قال فافادني بفوائد قال والله ما استفدت منها من الشيخ بن باز الذي قرات عليه كشف الشبهات اربع مرات الشيخ الشيخ بدا قرأ كشف الشبهات على الشيخ بن باز اربع مرات واضح قال واستفدت في ذاك المجلس ما لم أستفد من الشيخ بن باز وأنا مفضل الله علي أني قرأت كشف الشبهات على الشيخ قراءتي عليه وسندي به إلى محمد عبد الغاب إما عن طريق ذاك الرجل من الرياض الذي أجازه أو الشيخ بن باز أو الشيخ بن مرشد أو الشيخ بن عقيل أو غير هذا العلم يؤخر كابراً عن كابر واضح؟ فتجد أن نفس الشيخ أقرب إلى ما أفاده به ذلك الرجل في الرياض منه ما استفاد من شرح الشيخ على جلال اتقاد الشيخ من بأس لكن إياك كم يقول المأظم الشنقيت لا تسئ بالعلم ظن يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطم الفتنة أننا نستعجل وخلق الإنسان من عجل واضح إذا نية العلم رفع جال عن نفسه عن غيره العمل به والرابعة حماية الشريعة من كيد الكائدين فإن حماية الشريعة مدارها على أمرين جهاد بالسنان وجهاد باللسان الأول يكون في زمن دون زمن والثاني موجود في كل الأزمان إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها والثاني أخص بالأنبياء من الأول أم لا كلهم جاهدوا جهاد اللسان وضعهم جاهد جهاد السنن والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد بلسانه منذ انبعث وما جاهد بسنانه حتى ادن الله جل وعلا له بالقتال والقتال يراد لنفسه يمل غيره غيره اما جهاد العلم موجود دائما واضح الامر اذا الرابع هذا وهو الذي عبر عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله فقال ان ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الاخره هذا هذا الاخلاص هذا الاخلاص العام ومنه لان عندما نقول من الاخلاص ان تنوي ازاله الجهل عن نفسك ثاني وعن سائر الجهات شوف كلام ابن احمد تجده يقول الحق يثبت كما نبا عليه السمعان رحمه الله والباطل يفترق ولو كان من عندي غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثير واحياء الدين وابقاء الاسلام فان بقاء الاسلام بالعين الله اكبر <تصفيق> هذه تكتب ككلمه وتجعل كشعار ابقاء الاسلام بماذا بالعين شوف هذه موجوده في كلام عديد من المؤلفين ومن من تقدم نعش الاسلام يحفظ بالعين فمن اراد ان يقلب الموازين ويفتعل طرقا اخرى للاصلاح فانما يحفر في البحر ومشي يحفر في البحر فقط بل يحفر سيغرق ويموت فمن جعل القتال هو الاصل وغيره فرع غلط ومن جعل الحل السياسي اصلا وغيره فرع غلط ومن جعل تقليب العامه عفوا من مجد ومن جعل البدء بالاصل ونسي القاعده الشعبيه والناس نسي الاصل وهذا هو نعش الاسلام وجوهره يحفظ به العلم قول ابن القيم لا اجاهدن معيدا كما ابقيتني ولا اجعل ان قتالهم ديداني ولا افضحنهم على روس الملا ولا افريانا اديمه بلساني بنبه بل شيخ الاسلام التيميه في الجواب الصحيح على ان جهاد العلم هو الجهاد الذي لا يستطيعه كل احد ولبه ابن القيم في مقدمه النعليه فان قدم المقدمه النثريه ثم ذكر منظمه بان هذا هو الالصق بالانبياء وهو الذي قال يمن الله به على مش اوليائه خاصه اوليائه فان جهاد الحجه جهاد خاصه الخاصه فليس كل انسان ينبري لهذا الباب العادي فان بقاء الاسلام بالله هذا المنطوق والمفهوم <تصفيق> ان ذهب الاسلام ذهبنا بكبير اذا ذهب العلم ذهب الاسلام اذا بقي العلم بقي ولهذا ولا يسري لنا على كتاب الله في ليله لا يبقى منه حرف ماذا يقع بعد ياذن الله بفياذن الله بفناء الكون ليش بلا علم لا يمكن ان يبقى الناس في هذه الارض ثم قال ولا يصح الزهد والتقوى مع الجاهل شوف كده فمن ظن انه يسمى زاهدا وهو جاهل فقد ومن ظن انه يدعو الى الله وهو جاهل بظلم جماعه التبلي ويستدل زورا بفعل الصحابه ولسان حاله ان الصحابه اجهل الجهال قاتل الله جهله واهله من هذا الجزء وخرا من الدعوات في المملكه نعم تعرفي قال في قجاه الجبريل نعم ليله القدر عيد ليله القدر قال تسلم عليه ما شاء الله والناس هيئه قيت كبار العلماء المقري هذا المقري هذا المقري تروح تسوي درس امم قلبين حواش ولا زال الناس يرون مظاهر ابي من اول قد حدثني الشيخ ال شيخ بدر سددك الله تعالى الحاشية حتى اخر الامور حجره ترمى في المسجد ويقعد يستشفى به حجره ترمى في المسجد ثم يصلي صلاه من الليل الى الليل ويرون هذا السنه وهذا والله بخلاف فعل السيد اثنا فريضه كذا قرض كذا كذا نعم الناس الناس يخترون بمن ظاهره الزهد والله يا اخوه لقد رأيت من يناقش رجلا هو من أزهد ما يكون بل يقوم الليلة كل ليلة ولكن البدعة يا إخوة إذا تلبست بشخصا أهلكته في الدنيا قبل الآخرة فهذا الأخ كان يرد عليه ويضعف يقول كيفش أنا نرد على هذا الذي هو بهذا المقام أنا عندما أقول زاهد هو زاهد لكن كما قال الزرموجي رحمه الله تعالى زهد بلا اذا fa awradhu al mawarid hatta yantahi bihim ila al 'ujb yadkhuluna 'ala al nas min bab al ikhlas wa idha bihum hum akthar al nas 'ujban bi anfusihim min haythu la yash'uruna aw yash'uruna wa li hadha min fadl Allah 'ala al hadath kama qala al haushabu wa ghayruh an yansha awal ma yansha 'ala yadid sunni wa in kana muqassiran fi 'ibadatihi li anna al 'ibada tustadrak lakin al hawa idha tamakkana min al qalbi ahlakahu وسياتي من كلام الزرنوجي لان بعض الناس وهذه مسالك جديده يعجبون بشيخ يتكلم في العلم لا الا في العلم يؤصل تاصيلات العلماء ولكنه اذا جاءت البدعه وكانه لا يرى نفسه اهل للتاصيل في الرد على البدعه ولا يؤصل للرد على الفرق المخالفه لمسلك اهل السنه ويرى بعضهم ذلك ان هذا من فضول العلم وهو في الحقيقه صاحب هوى وان تكلم في العلم وفي الاخلاص انا صاحب هوى اي ايش الفائده تقرر على الناس طرائق المتعلمين ولا تقرر عليهم طرائق المسلمين التي يصلون بها الى الله جل وعلا كيف تظن نفسك تربي شابا على العلم ولا تبين له السنه من البدع لكن عندما نقول أن الشاب ينشأ رويداً رويداً لا يعني أنه لا يعلم السنة وأن يترك الشاب ولا يحفظ إذن طيب إذن على هذا المسلك نأخذ الشاب نعلمه وأن سألنا عن الأخوان المسلمين نقولهم من أهل السنة ولا إشكال في ذلك أو نسكت نقول هذا الجواب أمره أخي يا أخي لا إذا استطار شر أمر لا بد من التحليل منه أو يأتيك سنيس لك على التبليغ كل شوف والله هم لعهم عندهم زهد وعندهم دعوة يفتعوا هذه دعوة هذه استحي من نفسك ولا تسمي هذه دعوه طبعا الكلام اللي من وقف على حقيقته كيف تستطيع تسمي هذه دعوه هي دعوه لكن لجهنم يقين لا تشك طرفه عين فان هؤلاء دعاه على ابواب جهنم لا تشك طرفه عين والله جل وعلا الموعد يوم القيامه ولا نزال نرى من شر هذه الجماعات الشر الكثير فان اولهم في شيء من الاسلام زعم اخره شر وبلاء الذين سيعودون للتصوف المحرض وما زال ترى اكل الاخرون عائدون اما الى علمانيه او الى تكفير بحسبهم في السلطه ولا في الشارع ما زال ما زال سنستدير يوم حيفه لا يعلمون وامل لهم ان نتيجه نعم واصل ولا نكتفي واصل واصل تعلق على الاقل هذا نعم المفيد ان الانسان يعني يسير الى الله جل وعلا بخطى ثابته ولا يرضى ان يكون مائة يتبع دينه اي جاه بل كن سنيا على طريقه السلف حولا وعملا واعتقادا ولا تخلي حياتك من العلم فان بقاءك انت ايضا بالعلم اذا دخل الجهل في حياتك لن تبقى واضح وكذلك الاسلام كما ذكرنا ثم ذكر قال هذا الشعر وهو للاستاذ برهان الدين صاحب الهدايه لبعضه يعني لغيره قال فساد كبير عالم متهتك اي يهتك إلا الله عليه بالذنوب ينتهك حرمات الله وأكبر منه جاهل متناسخ لا خير في هذا ولا هذا هذان هما فتنة الخلق قال هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسكون لا تتبع دينك للجاهل المتعبد ولا العال ولا العالم الفاجر فهؤلاء مسيرهم الى دين النصارى وهؤلاء الى مسلك اليهود ولهذا قال ابن عيينة من فسد من عبادنا ففيه في شبه ممن الى النصارى ومن فسد من علماءنا ففيه في شبه من, من من اليهود ولا ظنن ان الله جل وعلا قص علينا قصص اليهود والنصارى من باب قصص الاولين نستمعها نست... في مجالسنا ابدا فان القواعد الشرعيه وهذه من الفوائد في التفسير ان كل شيء ذكره الله جل وعلا هو واقع في هذه الامه لا محاله اما كليا او جزئيا قال يذكر الشيخ الاسلام الديني قال ولا تظن ان امثال فرعون غير موجودين في هذه الامه في قال في كتاب الحسن الحسيني قال بالكل انساني ربما يكون فيه من امثال نفسي فرعون وقارون وهامان الشيء الكثير غير ان الله هدك ستر فرعون فاظهر وستر الله عليك فلم تظهر بالاظمرته فاحمد الله على العافيه لان الله تعالى قال وحملها الانسان انه كان غلوما جهولا جبل الانسان على هذا فالانتقال من هذا الى هذا بفضل الله جل وعلا وبسلوك سبيل العلم حتى لا تكون عابدا جاهلا ولا عالما فاجرا فالاول فتنته من جهه الشهوه والثاني فتنته من جهه الشبهه وهذان هما امراض القلوب وزوالهما يكون بالعلم ماذا قال ابن سعدي في مطلع منظومته ايه قوارد. نعم في القواعد قال الحمد لله العلي الرفيق وجامع الاشياء والمفرق للنعم الواسعه ذات البهاء الكثير والحكم الباهره الجد د د د د د د د جتيره كلمه نحو اشقال ما يهمش بعدين قال حاضر حاضر اذا فيك انبهره غزير احسنت ثم قال احرص على بعد قال احرص على فهمك لقواعد جميع المسائل الشرعيه فترتقي في العلم خير من تلقيك القابل قال ويكشف الحق الذي في القلوب ويرسي العبد الى المطلوب ذلك قبلها قال وبعد ان الامر خير لا لا قال يزيل عنك الشك والدرن وقال بعد نعم اعلم هديته ان افضل المهن علم يزيل الشكه عنك والدرن ويكشف الحق لذ القلوب وينوص العبد الى المطلوب شاهد يزيل عنك الشكه والدرن الشك ما هو شوف الشمس شبه والدرن قسخ الشهوه وهذان هما امراض القلوب القلب السليم هو الذي سليم منهما وهذا يقول شيخ السنه التيميه يقول من صار يقول يقول من صدق بالباطل صار الى الشطح ومن كذب بالحق صار الى الشك الثاني دين له والاول دين المصالح فالتصديق بالباطل دين الجهال والدراويش واتباع الشهوات التشكيك في الحق دين اصحاب الشبه وان كانوا زهاد العباد فلا تغتر بزهد الزاهد ان لم يكن على سبيل وسند ولهذا كان جعفر بن المنصور يختار ب عمرو بن عبي وكان يقول كلكم يطمع صيد كلكم يمشي ريت الا عمرو بن عبي هذا رجل كان في الخلاء يلعن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي رحمه الله تعالى اسكو عمرو الحشيدي لا نعم لا وكريقول الذهبي يعلق على كلام جعفر المصور قال اختار بجرده ونسي بدعته لو قلتها الان يا رجل ايش يقول يا اخي انت لم تبلغ مقامه في القيام والصلاه هذا رجل يتصدق في اليوم ب1000 درهم ماذا عملت انت سوى يقال الفتنه انه ضن نفسه على خير واتي من هنا هو ولكن هذا لا يجعلك تترك السنه والنوافل وقراءة القرآن وقيام الليل من أجل أن فلان المبتدع فيه لا كان من أحمد إماما في الجرح والتعديل ويصلي في اليوم الفرق قيل نعم عنه وقد لا تستوعبها عقول الناس لكن آثار السلف هذا كثيرا إن لم تكن ألف فهي ليست ببعيدة عن الألف واضح وبعضهم كان يقوم في رمضان فيختم القران في ركعه وبعضهم كان يختم ختمه في الليل وختمه في النهار بل ذكر النووي في التبيان ان بعضهم كان يختم ختمتين وبعضهم اربعه في النهار واربعه في الليل قال الذهبي وقال النووي وهذا لا يصح طيب نحن الشاهد كانوا ائمه في السنه وائمه في الزه واهمه في التقوى بل واهمه في الجهاد باللسان والجهاد بالسلاح كني المبارك وغيره تراه محدثا في النهار ومجاهدا في وسط النهار ورهبانا بالليل كما يقال رهبان بالليل فرسان بالنهار الحسن البصري اذا كتقرات كتب الرقائق تجد الحسن ولا لا كتب التفسير تجد الحسن ولا لا كتب السنه والرد على المخالف الحسن البصري شوف الامامه في الدين حكيم هذه الامه رحمه الله تعالى في الرد على الخوارج تلقاه المعتزله ما خارج ولا من مجلسه اذا نحن نريد شابا متماسكا لكن نحن الاشخاصنا ربما يسهل علينا ابواب العلم وتسقل علينا الطاعه الله يفتح على عباده ما شاء لكن انت كن متزنا وحاول وقا احسنته سدد وقا واستعين بما يسر الله لك من طلب العلم عن الطاعة فإن العلم ينشط القلب العلم ليس دين كسر العلم ينشط صاحب العلم حريص على وقته على ماله على فكره على كل شيء بل على خواطره لا تجعل ذهنك يشتت كثيرا إذا كنت في العلم تجمع قلبك عليه حتى يعطيك ضارة أما نظر في قهو وعين في التنفذة وعين تحكي مع المرأة ثم بعدين يقول والله اليوم قريتهم أحفظت يا أبايت قريت أنت طيب ثم قال وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البذل لأن من أركان الشكر العمل به فالعلم من شكره هذا قال ولا ينوي به إقبال الناس عليه والاستجداد حطم الدنيا والكرام عند السلطان وغيره هذا من النيات التي لا يمكن أن تكون إلا في الوجه الذي سيأتي بعد فإياك أن تنوي مع هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها شيئا آخر ولا باس انك تتكلم في العلم ليقتدي بك غيرك وهذا جائز صل كما رايتم ليصلي وصلى لنا ولا با الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وفي قال ولا باس ان يعمل سما عمل يقتدي به الناس ان البدايه ينشا النيه على هذا لان هذا خير وليس فيه رياء ولا طلب دنيا فانت مثلا تاتي وتذكر ما حفظته تحفيزا لاصحابك جيد اما ان تستكثر فانت من باب قول الله تعالى انا لكم التكافل قال محمد بن حسن وكان السلف ينهون عن الدخول عن السلطين سيما للعلمة حتى قال الثوي قال كنت أتيت فهما في القرآن حتى أخذت الصورة فذهبا الفهم في القرآن والسلف يا إخوة كانت جنوبهم قليلة فإذا جاء البلاء علموا من أين أتوا يقول ابن سيرين عيرت رجلا البو فيلسيف افلس بعد 40 سنه فكان مات اخر حياته وعليه الديون هو وسعيد بن مسيد ذكر هذا المجلس في الصيبوري قال الذهب المعلقه في السماء قال لما صفت حياته وكثر الطاعاتهم وقل الذنوبهم علما قوم ايد اتم الصحابه في غزوه احد هل ذهب يفتشون على ذنوب قديمه كثيره معصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاؤها قال الذهب لما نحن لا ندري هل جاء أنا من ذنب وما قال هكذا كلم قارب لك أنا زيدة قلنا نأتي هل هو من ذنب الصباح أو المساء أو الذنب في المجلس نفسي صفت حياتهم فعلم الرجل شوف قال أوتيت فهم القرآن فلما أخذت الصرة سلب مني ما قال فلما زنيت ولما نظرت الشفع قال نظر إلى كعب المرح فاشتك إلى وكيع سوء حفظه احني وين كعب مرأة يا حبيب وين الذنوب التي وهذا تعلم أن الله جل وعلا خال وربك الغفور بالرحمن لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكن هل يهمل من يكمل الآية بل لهم موئين لن يجد موئين المهابة ومجحة ثم ذكر بعد عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال لو كان الناس كلهم عبيدي لاعتقدت وتبرأت من ولائهم ثم شرحه فقال وذلك لان من وجد لذة العلم والعمل به فلما يرغب او قل ما يرغب فيما عند الناس اي ان حظوظ الناس عندي ليست بشيء وفائده واحده من العلم تساوي من اموال كنوز الدنيا لا تسوى عند فائده الفوائد العجيب وهذا نظيره قول الشافعي رحمه الله تعالى وذنت ان الخلقه تعلم هذا الحلم ولم يوسم يعني حافظ واحد ماذا نفهم من هذا انهم يا اخوه لم يكونوا ينظرون الى حظوظ الناس فان الذي يمدحك اليوم قد يذمك غدا لك اذا رضي الله جل وعلا عنك فابشر فانك فائز لا محاله اذا صح منك الود فالكل هيه فكل الذي فوق التراب صور فيا ليتك تحلو والحياه مريره وليت ييتك ترضى والانام غضاب ويا ريت الذي بيني وبينك عامل نظيف بين العالمين خرب طبعا هذا يذكر ولا رساله بدنا نعمل ما بينه وبين الناس لكن اذا كان بيننا اما هذا او هذا فخرب الدنيا لا يسوي شيء عنده فائده على هذا يكون الكلام صحيح ولا متنبي قال في سيف الدولة اي ابيات المتنبي قالها في سيف الدولة نعم كما قال الاخرى قال يا من ألوذ به فيما أؤمنه ويا من أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عما تكسره ولا يعثن عما كنت ما أنت يا من لا شبيه له, له قال ابن القيم ما أجمله من كلام لو كان في حق الباب حكى ابن القيم ابن القيم وغضب عليه ثم السلطان اي نعم طلب رضاه هذا الشعراء هذا مش شعراء ومن باب الاستطراد المصيري صاحب الدعاه الناس ياخذون قصيدته وكان رجلا كان عارم كان رجلا يشترى فلس يعني استغفر الله يقول يشترى فلس لكن كان هكذا يدفع له مال يمدح السلطان <تصفيق> حتى مره تعارك مع زوجته هجاها في قصيده وقصيده موجوده فلا تذكر لي الرجل وكانه الناس يعتبرون له شو وكانه الرجل يعني من ائمه الاسلام الذين لهم قدم صدق وسبق في سن التوحيد هذا نعتذر لو نعم لكن نعتذر للغيرهم ولو اعتذرت لا تكثرون تهم ويصبح محل الثناء اي فقط في كلامك الشعراء حالهم غريب وليه بالله ذمهم والشعراء يدعمون الغوي الا من رحم الله ولا استثني اخي اي الشعراء ثم ذكر قال عن الشعر هذا قال من طلب العلم المعد وهذا باصم الله. قال اللهم الا اذا طلب الجاهل الامر بمعروف فنهي عن المنكر وهذا استثناء نفيس ان طلب السلطان قلنا ان لا يدخل في النيه الاب لكن لو ان انسان طلب شيء من هذا اول ننبه على امر انه لا يطلب ابتداء تبي تبي هذه النيه لو جاءت تكون صحيحه لكنها لا تطلب ابتداء ايش معنى واحد من البدايه داخل العلم بش يدبر الجاه بينما انت تمكنت من العلم قدمك قد الناس وجاءتك فرصه لان يكون لك جاه تحبلها وتحسن النيه اما الذي يدخل من البدايه للجاه هذا ربما ليس المشايخ اهل السنه وصلوا الى رتبه وزيد واكثر من ذلك واضح حلقه صده لا لكن لما جاء ياخذ واش تستفيد الناس منه ان شاء الله تعالى واضح طيب قال اللهم الا الذي طلب الجاه الامر المعروف ونهى عن المنكر قال فانه وتنفيذ الحق وتنفيذ الحق واعزاز الدين لذي نفسه وهواه شوف فاطمه العزيز هذا سبحان الله يقول ابن الجوزي في كلام له في قول الله تعالى الا من تاب واامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال هذه الايه ظاهر من أصحب ظاهرها الرجاء وهي مصحب الايه ظاهرها الرجاء تقراها ترجو الا من تاب واامن وعمل صالحا ثم اهتدى حقق لي هذه تكميل السعاده نحن اذا قرانا هذه الايه نقول الحمد لله رب رحيم شوف الشروط التي وضعت لما ذكر الله جل وعلا الصحابه الذين يهاجرون ويجاهدون في سبيل الله قال بعد قال اولئك يرجون رحمه الله قال الحسن لما احسن العمل احسن الرشاد فنحن نقول هذه القيود قيدها بما ذكر الشيخ قال فيجند ذلك بقدر ما يقيم به امر المعروف ونهى عن المنكر يعني حتى اذا جازت جازت ببوابه على على قد على القدر على كما يقول الشيخ الاسلام واذا في الوصيه الصغرى مرت معنا فلا واذا اخذت الدنيا فلا تاخذه نفس كمستشرفه به فليكن اخذك للمال كالخلاطه تقول لي الحاج الداع تذكرون هذا قرأ معنا في الوصيه ثم قال ابن باز يتفكر في ذلك فانه يتعلم العلم بجهد كثير ما قرانا ما قرانا اقرا ما يخدم راوي الذي يديني نص طول نص لا زين 25 زين 5 دقائق تولد مخاوف واستوقفك في في كل مقطع امشي قال رحمه الله وينبغي لطالب العلم ان يتفكر في ذلك فانه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه الى الدنيا الحقيره القليله الثانيه فقليل النيه يبلغ الكذب بخلاف الرياء اذا دخل افسد الكثير قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده انها لا اسحر من هاروت وماروت ولا يس دفر قال دفر الدنيا في الدنيا شرب الدرس قال رحم الله شعر هي الدنيا اقل من القليل قوله شعرا كانوا يفصلون بها ما بين النثر والشعر عفوا ذكرها المساخ ليفصل بها ما بين الشعر والنثر لان قبل كانوا يكونون الكلام يتتابع ما يرجعوش للسطر فهمت فلما كتب الرجل قال شعر يفصل ما بين النثر والشعر ولا في الحقيقه شوف النسخه التي عندي غير مرض قال قال هي الدنيا هي الدنيا اقل من القليل وعاشقها اذل من الذليل تصم بساهرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل نعم حسبك العلى نتوقف هنا ونقراه شفوي الدرس المقبل فقد خيرا لان جل ما مر لان فكرت الى الدنيا هذه الى امر اكتفي بهذا بهذا القدر والله جل وعلا اعلى وسلم الله وسلم وبارك على النبي